كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبيلات فما كان, الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاطبة الذين أتاءوا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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كذروا وكذبوا بآياتنا ورقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وَالْأَرْضِ وعشيا وحين تظهرون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 ومن آياته بنامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق فوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي, فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك مآيات ما لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا, دعاكم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون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 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطرا ما فعليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ما يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا تضرا دعوا ربهم مليبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منه بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاخبة الذين من قبل كان أكتوهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرض له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلينفسهم ينهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يقتل الزياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجزي الفلك بأمره ولتبتغوه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 الله الذي يقفل الرياح فتزير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفا فترى الودخ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبليا ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إِلَى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن نرسلنا ريحا فرعوهم الصرا لظلوا من بعده يكفرون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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون, يعلمون. فاصبر يصب إن وعد الله حق ولا يستخف إنك المذين لا يوقنون